إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان وجماله نور القرآن للشيخ صالح المغازي الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم نور القرآن قال الله عز وجل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الحديث إجمالا عن أصحاب الكهف هم أصلا فتيه صغار في السن لم تحنكهم التجارب لم يبلو الأيام لم يجري عليهم كثيرا الحدثان لكن الله لما أراد بهم خيرا رزقهم التوحيد في قلوبهم وكلما كانت عظمة الله في قلبك أكثر كانت رحمة الله جل وعلا إليك أقرب قال الله عنهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط كلمة عظيمة جهروا بها في بلدة يشرك أهلها ثم ذكروا ما كان عليه قومهم من عبادة غير الله فقالوا منكرين هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أجمعوا أمرهم على أن يعتزلوا قومهم لكن أين يذهبون تركوا الدور تركوا القصور ولجأوا إلى الغفور الشكور وَإِذْ اعتزلتموهم وما يعبدون إِلَّا الله فأؤوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الكهف على ضيقه على ظلمته على خلوه من أسباب العيش والحياة كان أحب إلى قلوبهم من القصور والدور ومراتع من كان يلفهم من الناس من قبل لأن الله جل وعلا جعل الإيمان في قلوبهم فلما اتسع قلبهم للإيمان اتسعت الأرض لهم أيا كان موطن ذلكم الأرض قربنا عنهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور بمعنى تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه هل كانوا على حال أن الكهف بابه والفجوة تمنع أن تصل الشمس إليهم أم أن الشمس في الأصل يجب أن تصل إليهم لكن الله جل وعلا منعها من ذلك الثاني أظهر أين القرينة أين الدليل الدليل قول الله جل وعلا ذلك من آيات الله فلو كان الأمر مسألة عادية عائدة إلى وضع الكهف نفسه لما كان في ذلك آية لكن قال الله جل وعلا ذلك من آيات الله ثم بين الله تبارك وتعالى ما القاه عليهم من الهيبه فقد ناموا واعينهم مفتوحه قال ربنا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ثم قال يبين جل وعلا اي عنايه من الله كانت بهم قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال انت تعلم ان الانسان لا يكون على حال من الضعف اكثر مما هو نائم عندما يكون نائما يتسلط عليه عدوه يتسلط عليه خصمه يؤذى حتى من هوام الأرض لكن هؤلاء حتى وهم نائمون حفظهم الله جل وعلا بحفظه بل إن الأرض التي جرت العادة أنها تأكل ما دام لبثوا على الأرض قال الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط فذكر الله كلبهم في القرآن في قرآن يتلع إلى يوم القيامة لأن ذلكم الكلب اختار أن يصاحب قوما صالحين فناله شرف الصحبة فكيف بمن يغدو ويروح مع من تذكر بالله رؤيتهم وتدل على الله جل وعلا صحبتهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصة ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وهذا من الهيبة التي ألقاها الله جل وعلا عليهم حتى لا يتعرض لهم عدو عابر ولا وحش كاسر ولا سبع ضاري كل ذلك حماهم الله جل وعلا منه رحمة بهم لعظيم التوحيد الذي كان في قلوبهم ثم قال أصدق القائلين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قاموا من نومهم لو كانت شعورهم طويلة وتغير حالهم لعرفوا ذلك من أنفسهم قال قائل منهم كم نبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم محال أن يكون هناك تغير على أبدانهم ويقولون بعضهم لبعض يوما أو بعض يوم محال لأنه سيرى احتداب الظهر في أخيه أن الظهر محدودب سيرى طول شعر أخيه سيرى اجفانه سيرى أن الشيبه وخطه لكن أحكام الزمان لم تكن تجري عليهم أبقاهم الله على ما هم عليه ولهذا قالوا يوما أو بعض يوم العاقل بعد ذلك لا يشغل بما سياتي ولا بما قد كان يشغل بحدث الساعه قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه اخرجوا ورقا اي فضه مالا قديما كان معهم المهم انكم الان جوعى فليس الشان كم لبثتم والى ما علامه أنتم قادمون انما الشان انكم تسد رمق الجوع فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما طيبا حلالا مباركا نافعا وقيل إنهم رزقوا ما يعرف بالبطيخ لأنه يسد العطش ويسد الجوع وليتلطف لا بد أن نعامل الناس بالحسنى والعاقل لا يشغب على نفسه ولا يسوق نفسه إلى الأذى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك العقلاء الفضلاء لا يصادمون الناس ولا يبحثون عن ما يثير التهم حولهم إنما الإنسان الحاقل الحصيف الحليم لا يضع يمينه قدمه اليمنى حتى يجد موضعا لليسرى قبل هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول قول الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزلناهم هدى وصلى الله على محمد وآله والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين